السلام عليكم ورحمه الله و لله و العالمين وصلى الله و وبارك على نبينا محمد وعلى و بركاته و ومن تبعهم بركاته و بركاته و السلام عليكم بركاته الله بركاته لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد. على آله أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أهلا وسهلا ومحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أجهلنا وأن ينفعنا من معلمنا وأن يزيدنا علم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء السادس والعشرين من المختصر في التفسير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحب باخواتنا الجميع. جميعا جميعا نبدا إن شاء الله باستعن النقط بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا عندنا من الايه ال عشر من سورة الدخان وَلَقَدَ ف태 قبلهم قوم فرعون وَجَاءَهُمْ رسول كريم وانتظرهم أيها الرسول ولقد, اختبرناهم ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول آمين قال موسى لفرعون وقومه اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله ليس لكم حق أن تستعبدوهم إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم لا أنقص منه شيئا ولا أزيده من فوائد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده رسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين ولا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده اني اتيكم بحجه واضحه واني اعذ بربي وربكم ان ترجمون وان اعتصمت بربي وربكم من ان تقتلوني بالرجم بالحجاره وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملئه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقابة فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم وأترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وأمره إذا جتاز البحر هو وبن إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر كم تركوا من جنات وعيون كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية وزروع ومقام كريم وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن ونعمة كانوا فيها فاكهين وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين كذلك وأورثناه قوم آخرين هكذا حدث لهم ما وصف لكم وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم وزروعهم وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوم آخرين قوم آخرين هم بن وإسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا، وما كانوا مهلين ح... حتى يتوهبو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الموهين، ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل حيث حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبنائهم ويستحيون نسائهم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ألقذناهم من عذاب فرعون إنه كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالم زمانهم لكثرة أنبيائهم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين واعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما إن هؤلاء يقولون إنها المشركين المكذبين لا يقولون منكرين البعث إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتى فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فاتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا فأتي محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما من أن الله يبعث الموت أحياء للحساب والجزاء أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنع أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين, وما خلقنا وما بينهما لاعبين بخلقهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك من فوائد الآيات وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوه مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله خلق, خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا ينفع قريب قريبة ولا صديق صديقة ولا هم يمنعون من عذاب الله لأن الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع الدعاء إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد الرحيم بمن تاب من عباده إن شجرة الزقوم ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء فقال إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام الأثيم طعام ذي الاسم العظيم وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث كالمهل يغلي في البطون هذه الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته كغلي الحميم كغلي الماء المنتهي في الحرارة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم يقال لزبانية النار خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم ويقال له التهكم ذق هذا العذاب الأليم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك. إنها إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامه فقد زال عنكم الشك بمعاينته. إن المتقين في مقام امين إن المتقين لربهم بامتثال أوامره وجتناب نوهي في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم في جنات وعيون في بساتين وعيون جارية يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظه يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قفى الآخر كذلك وزوجناهم بحور نعين كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها ومن مضارها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا ووقاهم ربهم عذاب النار فضلا من, ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم تفضلا وإحسانا من ربك بهم ذلك المذكور من إذخالهم الجنة ووقايتهم, النار ووقايتهم من النار هو الفوز العظيم الذي لا يذنيه فوز فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسان عربي أيها الرسول لعلهم يتعظون فارتقب انهم مرتقبون فانتظر نصرك وهلاكهم انهم منتظرون هلاكك من فوائد الايات الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر الفوز العظيم هو النجاة من النار هو النجاة من النار ودخول الجنه تيسير الله تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده سوره سورة الجاثية سورة مكية من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية ونقض حجج منكر البعث المتكبرين وترهيبهم, وترهيبهم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين لأنه هو الذين يعتبرون بالآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة وفي خلق ما يبثه الله من دابة تذب على وجه الأرض دلائل على وحدانية دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وفي تعاقب الليل والنهار، وفيما أنزل الله من السماء من المطر، فاحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة. بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها وفي تصريف الرياح بالاتيان بها مرة من جهة ومرة أخرى لمنافعكم دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء سبحان وتعالى ويل لكل أفاك أثيم هذه الآيات والبراهين التي نتلوها عليك أيها الرسول بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هذه الآيات والبرهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون وبأي حجج بعده يصدقون ويل لكل أفاك أثيم عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يُصِرُّ مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تُقْرَأُ عليه ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق كأنه لم يسمع تلك الآيات المقرؤة عليه فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته وهو عذاب موجع ينتظره فيها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لَهُمْ عَذَابٌ مذل يوم القيامة من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا ولا يدفع عنهم شيئا ما من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دون الله ولهم, ولهم يوم القيامة عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره لتجري السفن فيه بأمره ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وما في الأرض من أنهار وأشدار وجبال وغيرها جميع هذه النعم من فضه وأحسانه إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها من فوائد الآيات الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله صفات أهل الضلال وقد توعد الله المتصف بها نعم الله على عباده كثيره ومنها تسخير ما في الكون لهم النعم تقتضي من العباد شكر النعم تقتضي من العباد شكر المعب شكرا معبود الذي منحهم إياها قل للذين آمنوا يغفر وللذين لا يرضون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل أيها الرسول الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن أساء إليكم تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل عمل صالحا فنتيجة, فنتيجة عمله الصالح له والله غني عن والله غني عن عمله ومن أساء عمله فنتيجه عمله السيء عقاب عمله السيء فنتيجة عمله السيء عقابه عليه أو عقابه عليه والله لا تضره إساءته والله لا تضره إساءته ثم إلينا وحدنا ترجعون ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقه ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام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 فمختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغيوا بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون, في فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من امرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فاهواؤهم مضلة عن الحق إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إن الذين لا يعلمون الحق لن يكف عنك من الله شيئا إن اتبعت أهوائهم وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره وجتنا بنواهيه هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر يبصر يبصر بها الناس الحق من الباطل وهداية إلى حق ورحمة لقوم يوقنون لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضي ليرضي ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم, فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة قبح حكمهم هذا وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والارض بحكمه بالغه ولم يخلقهما عبثا ولتجزى كل نفس بما كسبتهم من خير او من خير او شر والله لا يظلمهم والله لا يظلمهم بنقص بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم من فوائد الآيات العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يظهر الفساد في الأرض وياعتني على حدود الله خلق فاضل أمر الله به المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة وجوب اتباع الشرعي والبعد عن اتباع أهواء البشر كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات فلا يستوون في الجزاء خلق الله السماوات والأرض وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون المحدون أفرأيت من التاتخذاء إلىهم هو أظلله الله على علمه وختم عليهسم وقلبه, على على وقلبه وجعل على بص غشاوة ف يهدي من بعد الله أفلا تذكرون أنظر أي رسول إلى من التبع وجعلهوبمنزلة المعبود له الذي وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه فقد أظله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع, ينتفع به وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أظله الله أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال الكافرون المنكرون للبعث ما, الحي... ما الحياة الدنيا إل ما الحياة إلا حياتنا ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط فلا حياة بعدها تموت أجيال فلا تعود وتحي أجيال وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم إنهم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا تقرأ على المشركين المنكرين البعث آياتنا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحيوا لنا آباء الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوة أننا نبعث بعد موتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لهم أيها الرسول الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آت ولكن معظم ولكن معظم الناس لا يعلمون لذلك لا يستعدون لهم بالعمل الصالح ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المغطلون ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض فلا يعبد بحق غيره فيهما ويوم, ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموت للحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليومات تجزون ما كنتم تعملون وترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة, باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفاظة من الملائكة اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرأوا إن كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته ذلك الجزاء الذي اعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يذنيه فوز وأما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا بالله فيقالوا لهم تبكيتا لهم ألم تكن آياتي تقرأوا عليكم فتعليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والأثام وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه والساعة, والساعة حق لا شك فيها فاعملوا لها قلت ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي من فوائد الآيات اتباع الهوى يهلك صاحبه اتباع الهوى يهلك صاحبه ويحجب عنه أسباب التوفيق هول يوم القيامة الظن لا يغني من الحق شيئا خاصة في مجال الاعتقاد وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه وقيل يوم ناسكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أوركم النار وما لكم من ناصرين وقال لهم الله اليوم نترككم في اليوم نترككم في النادي كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ووردكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم العذاب, ذلك العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها وقد عدتكم الحياة بلذاتها وشهواتها فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار بل يبقون فيها خالدين أبدا ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يرضى عنهم ربهم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب جميع المخلوقات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه سورة سورة الأحقاف سورة, سورة مكية بيان مقاصد السورة أو من مقاصد السورة بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عنها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة منها أن يعرفوا العباد منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبده وحده ولا يشرك به شيئا وليقوموا يقوم بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده يعلمه الله وحده والذين كفروا بالله معرضون عما أنذر به في كتاب الله لا يبالون به قل أرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني؟ قل قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركون في السماوات إيتوني بكتاب إيتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين قل قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق أخبروني عن اصنامكم اخبروني عن اصنامكم التي تعبدونها من دون الله ماذا خلقوا من أجزاء الأرض هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا جبلة؟ هل خلقوا نهر؟ ام لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ جئوني بكتاب منزل من الله من قبل القرآن أو بضخية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ولا أحد أظل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة وهذه الأصناب التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها فضلا أن تنفعهم أو تضرهم من فوائد الآيات الاستنزاء بآيات الله كفر خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها ثبوت صفة الكبر يائل الله تعالى إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حشروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم ويتبرؤون منهم وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تُقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا وإذا تُقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحي من الله أم يقولون افترى قل إن افتريته فقل إن افتريته فلا تملكونني من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كف به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم هل يقول هؤلاء المشركون أن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله هل يقول هؤلاء المشركون أن محمد اختلق القرآن ونسبه إلى الله قل لهم أيها الرسول إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن, أرادني إن أراد الله أن يعذبني فكيف أعرض, فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه كفى به سبحانه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغرب دعوتي لكم فقد سبقني رسل كثيرون ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا إن أتبع إلا ما يحيه الله إليه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 قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه فامن هو به واستكبرتم عن الإيمان به ألستم حينئذ ظالمين إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم، فسي لم يحتدوا بما جاءهم به رسولهم، فسيقولون هذا الذي جاءنا به كاذب قديم، ولحن لا نتبع الكذب. ومن قبله كتاب موسى مما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر لي الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبل هذا القرآن التوراة ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به, به في الحق ورحمة, ورحمة لمن آمن ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل وهذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي وهو بشاره للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله لا, لا الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الاخره ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا ما خلفوه وراءهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك, أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة كثون فيها أبدا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا من فوائد الأيات كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه من وجود ما يثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها وصين الإنسان بوالديه إحسانا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 وأمر الإنسان أمراً مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبره ما في حياتهما وبعد موتهما بما بما لا مخالفة فيه للشرع وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة ومدة حمله التي مكثها وبد ومدة حمله التي مكثها وبد أفضام ستة وعشرين حتى إذا بلغ اكتمال قوته العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي قال رب الهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي والهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني وأصلح لي أولادي إني تبت إليك من ذنوبي وإني من, المق... وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤخذهم بها وهم في جملة أهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به وعد الصدق هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة والذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأمولين ولما ذكر مثالا للبارب وأب ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق فقال الآية والذي قال لوالديه تبا لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا ووالداه, ووالداه, يطالبان ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاكن لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه فيقول هو مجددا فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا, لا يثبت على الله وما سطروه لا يثبت وما سطروه لا يص لا يثبت لا يثبت لا يثبت على عن الله ولكل أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين وجب عليهم أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل ولكل الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب حس مراتب حسب اعمالهم مراتب حسب أعمالهم فمراتب أهل الجنة درجات عالية ومراتب أهل النار دركات سافلة ليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار لأذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تُجْزَوْنَ عذابَهُنَّ، فاليوم تُجْزَوْنَ عذابَهُنَّ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسده على النار ليعذبوا فيها ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق وبسبب خروجكم عن طاعه الله بالكفر والمعاصي من فوائد الايات بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام بخاصة في حق الأم والتحذير من العقوق بيان خطر التوسع في منازل الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق واذكر عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وذكر أيون الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية. جنوب الجزيرة العربية. وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لإخوامهم لا, تعب لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قالوا أجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال له قومه أجيتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا لن يكون لك ذلك فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعي قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا أعلم به وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضر فت وما فيه ضر لكم فتأتونه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوا سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر قال لهم هود ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه فهو ريح فيها عذاب مؤلم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء مرة عليه مما أمرها الله بإهلاكه فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصهم ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بها يستهزئون ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطيكم إياه وجعلنا لهم أسماع يسمعون بها وأبصار يبصرون بها وقلوب يعقلون بها فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم إذ كانوا يكفرون بآيات الله ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوفهم منه نبيهم هود عليه السلام ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى فقد أهلكنا عاداً وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فهل لا, نصر فهل لا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها من فهل نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعباء يتقربون إليها بالعبادة والذبح لم تنصرهم قطعا بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها وذلك كذبهم وافترائهم الذي منو به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله من فوائد الآيات لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه. اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطر فلم يتوبوا قبل مباغ... فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. قوم هود قوة قوم عاد فوق قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم الله. العاقل من يطاعض بغيره والجاهل من يطاعض بنفسه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآن فَلَمَّا حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا قضي ولوا إلى قومهم منذرين واذكر أَيُّهَا الرسول حين أَرْسَلْنَا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته وراجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا لهم يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقهم من الكتب المنزلة من عند الله هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام <تصفيق> يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر, يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم, ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض وليس لهم من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب أولئك في ضلال عن الحق واضح أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير لم يرى هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموت للحساب والجزاء بلى إنه لقادر على إحيائهم إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز فلا يعجز عن إحياء الموتى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذنق العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسوله على النار يعذب فيها ويقال لهم توبيخا لهم أليس هذا أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا أم أنه كاذب كما كنتم تقولون في الدنيا قالوا بلى وربنا إنه الحق فيقال لهم ذوقوا العذاب بس... ذوق العذاب ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله فاصبر, فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها من بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثل صبر أول العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام ولا تستعجل له العذاب كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي من فوائد الآيات من حسن الأدم الاستماع إلى المتكلم والإنصات له سرعة استجابة المهتدين من الجن إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه الصبر خلق الأنبياء عليه السلام أمنا سورة الأحقاف ونتقل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة وبركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم جميع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بارك الله فيكم جميعا مرحبا مرحبا اخينا الاخو كلهم في أسماء بس مش واضحه عندي ف خونا ابو حامد المدني خونا إيهاب سرحان ومحمد وعليكم السلام اخونا علي بارك الله فيكم جميعا يا اخوتي الاحباء الكرام وجزاكم الله خيرا وجعل هذا يعني هذه المجالس في ميزان حسناتنا اجمعين صورة محمد صورة مدنية نقول طبعا الفرق ما بين المدنية والمكية المكية ما نزل قبل الهجرة حتى ولو لم ينزل بمكة المكية ما نزل قبل الهجرة حتى ولو لم ينزل بمكة والمدنية ما نزل بعد الهجرة حتى ولو لم ينزل بالمدينة يعني بعض الآيات مثلا زي آآ آآ صورة آآ المائدة صورة المائدة نزلت في حجة الوداع. سورة المائدة مدنية نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكنها تعتبر سورة مدنية مع أنها نزلت في مكة نزلت في مكة ولكنها نزلت بعد الهجرة ما نزل قبل الهجرة يكون مكيا حتى ولو لم ينزل بمكة وما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا حتى ولو لم ينزل في المدينة لأن بعض الناس يقول لك المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة لا ما في آيات نزلت في مكة ولكنها تعتبر مدنية زي ما قلنا سورة المائدة سورة المائدة مدنية سورة محمد سورة مدنية من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدين وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والاخروية. ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الذين كفروا التبع الباطل وأن الذين آمنوا التبع الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما كما بين الله حكمه في الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير أو فيلحق النظير فيلحق النظير بالنظير فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من أن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى, التك... في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرة فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب, فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم باطلاق صراحهم دون مقابل او مفاداتهم بمال او غيره واصلوا قتالهم واسرهم وأسر حتى تنتهي الحرب باسلام الكفار أو, او معاهدتهم ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الايام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر فيختبر من ي فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم سيوفقهم, ل... ف... سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين أمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمن حكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم والذين كفروا فتعس لهم وأظل أعمالهم والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك وابطل الله ثواب أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك العقاب الواقع ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا وفي فخسروا في الدنيا والآخرة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم فقد كانت نهاية مؤلمة دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم فقد كانت نهاية مؤلمة دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات أمثال تلك العقوبات ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك الجزاء المذكور للفريقين لأن الله ناصر الذين آمنوا به وأن الكافرين لا ناصر لهم من فائد الآياته النكاية في العدو بالقتل وسيلة مثلى لإخضاعه المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر يؤخذ منها ما يحقق المصلحة عظم وفضل الشهادة في سبيل الله نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كفروا يتمتعون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم ان الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها واشجارها الانهار والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الانعام لا هم, لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم والنار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها الذي التي أخرجك أهلها منها أهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر فلا لهم ينقذهم من عذاب الله لما فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردنا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم هل من كان على برهان بين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة كمن زي كمن زين له الشيطان سوء عمله؟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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صفة الجنة التي وعد الله المتقين لهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها فيها أنهار فيها أنهار من غير فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث وفيها أنهار من لبن وفيها أنهار من لم يتغير طعمه وفيها أنهار من خمر لذيذة وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون ولهم فوق ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع أمعاء بطونهم من شدة حره ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومن المنافقين من يستمع عليك ايها الرسول سماعا لا قبول معه بل, بل مع اعراض حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا تجاهلا منهم واعراضا اولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل اليها خير واتبعوا اهواءهم فاعمتهم عن الحق والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير والهمهم العمل بما يقيهم من النار وألهم العمل بما يقيهم من النار فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها فقد جاءت علاماتها ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم وتقلبكم ومثواكم فأيقن أيها الرسول أنه لا معبود بحق غير الله واطلب من الله المغفرة لذنوبك واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات والله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم لا يخفى عليه شيء من ذلك بنفوائد الايات اقتصار هم الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين تبين الفرق الشاسع بينهما ليختار العاقل أن يكون مؤمنا ويختار الأحقل ويختار الأحمق أن يكون كافرا بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم قبل القول والعمل يقول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأعلم أنه لذنبك. العلم قبل القول والعمل ويقول الذين آمنوا لوني أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى ويقول الذين آمنوا بالله متمنين أن, ينزل متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال هل لا أنزل الله سورة فيها ذكر القتال فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال رأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك ناظرا من غش عليه من شدة الخوف والرعب فتوعدهم الله بأن عذابهم قد فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النقوص عن القتال بسبب النقص عن القتال والخوف منه. قالت وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم ان يطيعوا امر الله وان يقولوا قولا معروفا لا لا الله قولا لا فيه خير لهم فاذا فرض قتال وجد الجد فلو صدقوا الله في ايمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان اوامر الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجهلية أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هو الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه؟ فلو تدبروه لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر؟ ام على قلوب أم على قلوبها أولئك قفالها قد أحكم إغلاقها فلا أم على قلوبها أولئك قفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليه موعظه ولا تنفعها ذكرى فلا تصل إليها موعظه ولا تنفعها ذكرى إن الذي نرتدع على أدبارهم من بعد ما تبين له إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين له هدى لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم, صدق وتبين لهم صدق النبي صلى الله وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومنهم بطول الأمل. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله من الوحي سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال والله يعلم ما يسرونه, والله يعلم ما يسرونه ويخفونه لا يخف عليه شيء يظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة, المو إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديدة يضربون وجوههم وأذبالهم بمقامع الحديد. سلم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكانه رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك العذاب بسبب أنهم اتبع بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم. بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم. من الكفر والنفاق ومحاد من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله وكره ما يقربهم وكره ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الايمان بالله واتباع رسوله فابطل طال ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضلالهم هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها لا يخرج النها بالابتداء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويتطاوضح المؤمن ويُفضح المنافق من فوائد الآيات التكليف بالجهاد في سبيل الله يميز المنافقين من صف المؤمنين أهمية تدبر كتاب الله وخطر الإعراض عنه الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلاماتهم عرفتهم بعلامتهم وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالجهاد وقتال الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه ونختبركم فنعرف الصادق منكم ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذبه إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم إن الذين كفروا بالله و وصدوا عن دين عن دين الله بانفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين لهم ومن بعد ما تبين أنه نبي لن يضر الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم وسيبطل الله أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما وتجتنبوا نهيهما ولا تغطلوا أعمالكم بالكفر والرياء وغير ذلك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة فلن يتجاوز الله فلن يتجاوز فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، فلن فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها أبداً. فلا تهنو وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلى نا والله معكم ولا يتي ركم فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه وأنتم القاهرون الغالبون لهم والله معكم بنصره وتأييده ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا بل يزيدكم من منا من منه تفضله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولاه فلا ينشغل بها عاقل عن العمل الا فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لأخرته. وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامله واجتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص. ولا يطلب منكم أموالكم كلها. وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة. إن يسألكمها فيحفيكم تباخاهم ويخرج الضغانكم. إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخل بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله فترك طلبها منكم رفقا بكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من اموالكم في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها. ولا يطلب منكم انفاق أموالكم كلها. فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخل منه، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله، فإنما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق. والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم، وأنتم الفقراء إليه. وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم. ويأتي وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم بل يكونوا مطيعين لله من فوائد الآيات سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم الاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمن المؤمنين من المنافقين تأييد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم انفاق كل أموالهم في سبيل الله سورة الفتح سورة الفتح سورة مدنية من مقاصد الصورة تبشير النبي والمؤمنين بالفتح والتمكين طبعا الفتح دوت كان ليس فتح مكة وإنما كان صلح الحدبية. يعني بعض الناس لما بيقرأ هذه الصورة يظن أن فتحنا لك فتحة مبينة إنه هو فتح مكة لا كان هذا الفتح هو صلح الحديبية لأن صلح الحديبية حصل بعده سبحان الله انتشار في رقعت الداخلين في دين الله سبحانه وتعالى كان الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش تمنعه أو تعطله صلى الله عليه وسلم على دعوة غير المسلمين في الجزيرة العربية فلما تم الصلح عشر سنوات بين قريش وما بين المؤمنين فرغ النبي عليه الصلاة والسلام لمراسلة الملوك والرؤساء فدخل في دين الله سبحانه وتعالى في هذه هذين العامين الذين حصل فيه فيهما الصلح الصلح كان عشر سنوات ولكن سبحان الله نقضت قريش هذا العهد قبل اتمام العشر سنوات يعني الشاهد هو كان كان هذا الفتح هو صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا إن فتحنا لك أيه الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك وما تأخر بعده ويكمل نعم ويكمل نعمته عليك بنصر دينك ويهديك سراط ويهديك طريقا مستقيما لاعب وجاجه فيه وهو طريق الإسلام المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله على اعدائك نصرا عزيزا وينصرك الله على اعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد هو الذي أنزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا على إيمانهم ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأيده ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري النهار من تحت قصورها وأشجارها ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته فعاد الدائرة, فعاد الدائرة العذاب عليهم وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء وطردهم من رحمته واعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عزيزا لا يغاربه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتذبيره ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن بعثناك يوم الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة ومبشرا للمؤمنين بما اعد لهم ومبشرا للمؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذله بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمه على ايدي المؤمنين وبما أعد لهم في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا راجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله أول النهار وآخرة هنا طبعا في وقفة الأفضل الوقف هنا على وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ثم تقول وتسبحوه بكرة وأصيلا يعني عشان تفصل ما بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنينة والثبات خطر ظن السوء بالله فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة رضوان على قتال المشركين من أهل مكة إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهذا الذي يجازيهم وهو الذي يجازيهم يد الله فوق ايديهم عند البيعه وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء فمن نقض بيعته ولم يفي بمعاهد ولم يفي بمعاهد عليه الله من نصر من نصرة دينه ولم يفي بمعاهد عليه الله من نصرة دينه فانما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه فالله لا يضره ذلك ومن اوف فالله لا يضره ذلك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 سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم شغلتنا لرعاية أموالنا ولرعاية أولادنا عن المسير معك فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا يقولون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم لم لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم قل لهم لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن اراد بكم خيرا أو اراد بكم شرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من اعمالكم مهما اخفيتموها بل ظنتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ليس معتذرت به من الانشغال ليس معتذرت به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا بل ظلنتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة وحسن ذلك الشيطان في قلوبكم وظلنتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو لم يؤمن بالله كافر وقد اعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعره يعذبون فيها ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر الذنوب من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله ويعذب من يشاء من عباده بعدله ويعذب من يشاء من عباده بعدله وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاني لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا يفقهون إلا قلينا سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم انطلقتم أيها المؤمنون إلى غناء خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحدابية التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحدابية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبيه أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر قل لهم أيها الرسول لن تتبعون إلى تلك الغنائم فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبيه فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله بل بسبب حسدكم لنا وليس الأمر كما زعم هؤلاء المؤمنين وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا لذلك وقعوا في معصيته يعني تخلفوا سبحان الله عن غزوة الحديبية عن صلح الحديبية كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وحدث ما حدث منعه اهل مكة ووقع صلح الحديبية فالله سبحانه وتعالى وعد من حضر من المؤمنين صلح الحدابية بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم غنائم خيبر، يعني خيبر ستفتح وسيأخذون هذه الغنائم. فالمنافقين اللي اعتذروا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج معه في صلح الحدابية لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في ال في في العمرة التي ذهب إليه عليه الصلاة والسلام عايزين يخرجوا إلى خيبر. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل منعكم قال بس اللي خرجوا في سلح الحوثيبية معي هم الذين سيأخذون الغنائم عايزين تخرجوا أهلا وسهلا لكن ما فيش غنائم قالوا لا ما بتحسدون امتنعتم من, من الأول يعني من فوائد الآيات مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة وأهلها من خير الناس على وجه الأرض سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع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 قل أيها الرسول للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال فإن تطيع الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة معذبكم عذابا موجعا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 ليس على المعذور بعمل أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله ومن يطع الله ويطع رسوله ويدخله جنات تجري النهار من تحت قصورها وأشجارها ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق فأنزل الطمأنينة على قلوبهم وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة ومغالم كثيرة, ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ولكن مغانم كثيرة يأخذونها من يكون خيبر وكان الله عزيزا لا يكون أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره لكي الله مغانم كثيرة يكون الله لكم هذه وكف الله الناس عنكم ولتكون آية عزيزا لكي يكون الله وعدكم الله ايها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل فعجل لكم مغانم خيبر ومنع ايدي اليهود لما هم ان يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكن هذه المغانم المعجله علامه لكم ولتكن هذه المغانم المعجله علامه لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لا عوجا فيه وأخرى لم تقدر عليها قد أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ووعدكم الله مغامرة أخرى لم تقدر عليها في هذا الوقت الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتدبيره وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأخرى لم تقدر عليها اللي هي الطائف خرج النبي عليه الصلاة والسلام معهم الصحابة وحصل الطائف فترة يعني طويلة ولكن سبحان الله يعني أبت عليهم الطائف نم دم تفتح وسبحان الله يأتوا بعد ذلك يعني منقذين مسلمين الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ده بعد غزوه حنين ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفرون لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبدى من فوائد الآيات إخبار القرآن بمغي إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية دليل مثل الفتوح الإسلامية دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليصر جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل ومنه جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل ومنه ما هو مدخر لهم في الآخرة غلبة الحق وأهله على الباطل وأهل غلبت الحق وأهله على الباطل وأهله سنة إلهية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء, حين جاء نحو ثمانين رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم بل أطلقتم صراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم وكان الله بما تعملون بصيرة لا يقفى عليه من أعمالكم شيء سحوال الله الثلاثين دول كانوا خرجوا لما علموا أن سيتم صلح الحدابية أرادوا التشغيب وقيام الحرب بحيث لا تحصوا زيلوا زي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي فبقي, محبو فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبح وجود رجال وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم إثم وذيات بغير علم منكم لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في لا لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعة لأن كان في مكة ما زال هناك مؤمنين يخفو يخفون إيمانهم فلذلك قال الله سبحانه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعني موجودين لسه في مكة لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إثم وديات يدفعها المسلمون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 فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها، فأنزل الله طمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، فلم يؤد بهم الغضب إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم، وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إلها إلا الله، وأن يقوموا بحقها فقاموا به، وكان المؤمنون أحق وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم. وكانوا أهلها المستح و كانوا أهله و كانوا أهلها, أهلها المستأهين ل لها و كانوا أهلها المستأهين لها لما في علم الله في قلوبهم من الخير لما علم الله و كانوا و أهلها المستأهين لها لما علم الله في قلوبه من الخير أو لما علم الله في قلوبه من الخير وكان كان الله عليم الله فعليه الشيء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياه في منامه وأخبر بها أصحابه حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه وهو أنه هو أصحابه يدخلون بيت الحر هو يدخلون بيت الله الحرام امنين من عدو امنين من عدوهم منهم المحلقون منهم المحلقون رؤوسهم ومنهم المقصرون اذانا بنهاية النسك فعلم الله من مصلحتكم فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حاضروا الحدبية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، ليعليه على الأديان المخالفة له كلها. وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شاهدا. من فوائد الآيات. الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الجهلية ظهور دين الإسلام سنة ووعد إلهي تحقق محمد, محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا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 صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متوادون تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالmafيرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم والثواب الكريم وأن يرضى عنهم علامتهم في وجوههم من آثال السلود ما يظهر من ما يظهر ما يظهر من الهدى والسمت ونور الصلاه في وجوههم ما يظهر من الهدى والسمت ونور الصلاه في وجوههم ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو انهم في تعاونهم فأنهم فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره، فق كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سقائه. يعجب الزرع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال. وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا أعمال الصالحات من الصحابة موفورة لذنوبهم فلا يؤخذون بها وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة. سورة الحجرات. من مقاصد السورة الحجرات سورة مكية. من مقاصد معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا بالله والتبع يا أيها الذين بالله والتبع وما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ولا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل واتقوا الله بامتثال أوامره وجهتنا بنواه إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع تأدبوا مع رسوله ولا تجعلوا أصواتكم تعلوا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين خوف أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله آفئة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكهم هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤخذهم ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أيها الرسول من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون. نأخذ بس العيلة بعديها. نقف عندها. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أن هؤلاء الذين ينادونك إياهن الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوطة أصواتهم لكن ذلك خير لهم من نداءك من ورائها لما فيه من التوقير والتعظيم والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم وغفور لهم لجهلهم وغفور لهم لجهلهم رحيم بهم أقرأ بس بقية من فوائد الآيات صفحة التي تقبلان سوء الظن بأهل الخير معصية، ويجوز الحذر ويجوز الحذر من أهل الشرك بسوء الظن بهم. وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ. من فوائد الآيات تشرع تشرع الرحمة مع المؤمن والشدة مع الكافر المحارب. التماسك والتعاون مع من أخلاق التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه صلى الله عليه وسلم. من يجد في قلبه كره للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر. وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع ورثته العلماء. التقيكم إن شاء الله بعد ساعة من الآن في.